وسمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت نلك السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاءك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم أنت حق من عبد وَأَحَقُّ مَنْ ذكر. وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأكرم من أعطى كل شيء هالك إلا وجهك كل شيء هالك إلا وجهك أنت الواحد لا شريك لك والملك لا ند لك لم تطاع إلا بإذنك ولم تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وت تعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآجال ونسخت الآثار القلوب لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والأمر أمرك والعبد عبدك وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا إله إلا الله أول بنبتدا وآخر بانتهى لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك ربنا وبحمدك سبحانك وبحمدك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك وما شكرناك حق شكرك اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك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 من سخطك والنار اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمه على الرشد والغنيمه من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنه والفوز بالجنه والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار, والنجاة من النار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 اللهم في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة الشريفة نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ اركان عرشك ا عتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم, اللهم, اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا وعلمائنا وذرياتنا وأزواجنا وذوي رحمنا وأقاربنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار رحمتك يا عزيز يا غفار إلهنا إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى من الذي سألك فحرمته ومن الذي دعاك فطرته يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار ما للعباد منه الا اليه يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجود والكرم يا مسبغ النعم يا اعظم من سئم واكرم من دعي نسالك اللهم ان تحقق رجاءنا بالعتق من النار يا عظيم المن يا كريم الصفح يا دائم الإحسان يا حسن التجاوز يا من سترت القبيح واظهرت الحسن يا من لا يؤاخذ بالجريرة نسألك اللهم أن تقبل توبتنا اللهم اقبل توبتنا وامح حوبتنا واغسل حوبتنا وثبت قلوبنا وسدد ألسنتنا واسل السخاء من صدورنا اللهم انا نسألك غنا لا يطغينا وصحة لا تلهينا واغننا اللهم بفضلك عمن عن أغنيته عنا واجعل اخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله وتوفنا وأنت راضٍ عنا غير غبار اللهم توفنا وانت راض عنا غير واجعلنا في موقف القيامه من الامنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوههم وتبيض وجوههم برحمتك يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا اجود الاجودين نسالك اللهم ان تفرج هم المهمومين وان تنفس كرب المكروبين وتقضي الدين عن المدينين وتشفي مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فرج الهم كاشف الغم رحمنا الدنيا والاخره ورحيمهما مجيب دعوه المضطرين مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين ارحمنا رحمه من عندك تغنينا عن رحمه من سواك اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا من خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا واجعلنا ممن ينادى غدا في الاخره كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا عظم الخطب واشتد الكرب على كثير من إخواننا المسلمين مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين مستهم البأساء والضراء والشدة واللؤاء اللهم فارفع عنهم الفتن اللهم فاطفئ عنهم الفتن اللهم فاطفئ عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم أنقذ المسجد الاقصى من براثن المعتدين اللهم اجعله شامخا عزيزا الى يوم الدين اللهم لا تمكن لأعدائك فيه اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم وكما جمعتنا في هذا المكان المبارك فاجمعنا في المسجد الأقصى اعزه الغافرين منتصرين يا قبي يا عزيز يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب اهزم الصهاينه المعتدين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأدر عليهم دائرة الساو ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم سدد رميهم اللهم سدد آراءهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم وحد صفوفهم على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم ارفع الفتن وانشر الامن والامان والاستقرار والاطمئنان في كل مكان في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان ذا الجلال والإكرام اللهم اكشف الغمة اللهم اكشف الغمة اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم عليك بالطغاة الظالمين الذين سفكوا الدماء ونثروا الاشلاء وقتلوا الابرياء ولم يرحموا الشيوخ والاطفال والنساء اللهم اكف المسلمين شرورهم بقوتك وقدرتك انك على كل شيء قدير اللهم احفظ هذه البلاد عزيزة منيعة بعز الإسلام اللهم من أرادها وأراد عقيدتها وقيادتها وأمنها بسوء فأشره بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق إمتنا وولاة أمورنا وعيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لما تحبه وترضى وأعنه على أمور دينه ودنياه اللهم اطل على الطاعة بقاءه وأبن في سماء الخير ارتقاءه اللهم وفقه وأعنه وبارك له في عمره وعمله وجهده ووقته وصحته وجزه خير الجزاء وأوفاه جزاء ما قدم ويقدم للإسلام والمسلمين وكفاء ما قدم للحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين والزائرين اللهم اجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم اللهم اجعله في موازين اعماله وفي صحائف حسناته يا للجلال والاكرام اللهم من بالرحمة والمغفرة والرضوان على موحد هذه البلاد ومن مضى عقبه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وارفع درجاتهم في عليين ومتع اللهم إمامنا وولي أمرنا بكل خير اللهم وفقه لكل خير اللهم وفق ولي عهده لما تحبه وترضاه اللهم اسبغ عليه لباس الصحة والعافية اللهم وده إلينا سالماً معافا. اللهم وفق النائب الثاني لكل خير واجزه خيرا على ما قدم لأمن البلاد اللهم اجعل ذلك في موازين أعمالهم وصحائف حسناتهم اللهم وفق جميع قادة المسلمين اللهم اجعلهم لشرعك محكمين ولسنة نبيك متبعين ولأوليائك ناصرين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم ارزقهم الاعتدال انك أنت الله الكبير المتعال اللهم احفظهم من مسالك الغلو والجفا والإفراط والتفريق اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم أصلح نساءنا اللهم جملهن بالحياء والعفاف والاحتشام والحجاب اللهم, اللهم أبعد عنهن كل دعوات تغريبية تخالف ديننا وقيمنا وأخلاقنا اللهم احفظهن من التبرج والسهور والاختلاط المحرم يا رب العالمين اللهم وفق إخواننا المحتسبين العاملين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللهم وفقهم وسددهم واعنهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق رجال أمننا اللهم وفق واحفظ رجال أمننا اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم اللهم احفظهم من فوقهم ونعوذ بك اللهم ان يغتالوا من تحتهم بقدرتك ورحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم في كل مكان يا رب العالمين اللهم ول عليها الأكفياء الأمنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تفرق جمعنا هذا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليله الشريفه الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم اكتبنا ممن فاز ويفوز بقيام ليله القدر اللهم اكتبنا ممن يقوم ليلة القدر اللهم اكتبنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع لنا كل خير واجر ومذوبة اللهم انحو عنا كل وزر وخطيئة يا ذا الجلال والاكرام اللهم انك تعلم اي هذه الاي ليلة هذه واي مكان هذا وانك تتفضل على عبادك في مثل هذه الليالي المباركة بعتق رقابهم من النار اللهم فاكتبنا من عتقائك من النار اللهم إنك تتكرم على عبادك بالنزول إلى سماء الدنيا كل ليلة فتقول هل من داع فاستجب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم هؤلاء عبادك نصبنا وجوهنا إليك ورفعنا أكف الضراعه إليك نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل نسألك سؤال من خضعت لك رقبته وذرفت لك عينه وذلت لك جبهته ورغم لك انفه اللهم تقبل دعاءنا اللهم اقبل توبتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من علينا بأن لا ننصرف من هذا المكان المبارك إلا وقد فرجت هم كل مهنون اللهم اعطنا من الخير فوق ما نروم اللهم اعطنا من السؤال فوق ما نرجو اللهم اعطنا من الخير فوق ما نرجو واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرق معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمة يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم التوفيق والسعادة وممن ضمنت لهم الحسنى وزيادة اللهم اعطي كلا منا سؤله ومراده اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإمعام يا من وسعت رحمته كل شيء وعم فضله كل حي يا واسع المغفره يا واسع المغفره يا واسع المغفره اكتب لنا خير هذه الليلة نورها وفضلها وفتحها ورزقها وبركتها وهداها وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنه فاصرفوا عنها وعن المسلمين وما خسمت فيها من خير وسلامة وصحة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اجعل خير اعمالنا أواخرها وخير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاك وخير ايامنا يوم نلقاك وخير ايامنا يوم نلقاك ومتعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. وجوار الحبيب المصطفى وجوار الحبيب المصطفى وجوار الحبيب المصطفى والسلام عليه اللهم اسقنا بيده الشريفه شربه لا نغنا بعدها ابدا اللهم اسقنا بيده الشريفه شرفة شربه لا نغنا بعدها ابدا برحمتك وكرمك يا اكرم الاكرمين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 اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من فضلك محرومين بمنك وكرمك يا حليم يا كريم يا رزاق يا فتاح يا عليم نسألك أن تحقق دعانا ورجاءنا اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه علمنا وعملنا ولم تبلغه مسألتنا من خير الدنيا والآخرة فإنا نرغب إليك فيه فإنا نرغب إليك فيه فإنا نرغب إليك فيه ونسألك إياه يا واهب العطاء يا باسط اليدين بالعطايا اغفر لنا كل الذنوب والخطايا وارفعنا كل الفتن والبلايا والمحن والرزايا واجمعنا على كتابك وسنة رسولك اخوانا متحابين على الخير متعاونين واجمعنا في دار كرامتك اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقال